من ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد